اوف يا ابا فتحاوي ابو جرت والله فتحاوي على ظهر الخيل وارصاصك ظاوي فتحاوي ابو جرد والله فتحاوي على ظهر الخيل ورصاصك دفاوي ولما بدينا المشوار افتحوا والآخر فتحاها شمال و بكي اشوفيه و الشمال تغني وصقر الكتاب عارفين ارض الشمال تغني وصقر الكتاب عارفينه مجدك يا فتح نعاد مجدك يا فتح نعاد فتحا وايد وعذر يا بهار يا ابو جاد فتحا وايد وعذر صقر الكتاب بيشعل وبيشوي هسه بالله شبع وبتجي شوفي غزة بلا بها اخترناك يا بهاي اللي معك احنا يا بهاي اخترناك يا بها اللي معك بتحاوي على أجل البلاد وبنقص على أجل البلاد يبهاء يبهاء فتح يا أبو جراد فتح أيدي وعزن صقر الكاديب يا شباب وبيجيشوا فيه السبل يا شباب